ثبت في الصحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ولا يبقى إلا العمل ولا يبقى إلا العمل فما هو العمل الذي سيبقى معك في قبرك؟ فما هو العمل الذي سيبقى معك في قبرك؟ قلب شريط الذكريات، وانظر إلى أوراق الماضي، وانظر ما الذي يدور بينك وبين الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وأصل الهوى فالهوى ما زال فتانا. وأما من أصلح علاقاته مع الله عز وجل وأقبل عليه إقبالا، وانطرح بين يديه ذليلا كسيرا. فانه يخرج من هذه الدنيا وقد ارضى الله عز وجل هذا رجل خرج من الرياض الى مكه فلما انتهى من مناسك العمره ذهب مع اصحابه الى المدينه النبويه على النقل الجماعي ذهبوا الى المدينه النبويه على النقل الجماعي وقبيل ليست بعيدة انقلب النقل رأسا على عقب فيه النار وأكلت النار فالتفح لها رجال الإسعاف والإطفاء وأخرجوا من استطاعوا أن ينقذوه وكان من بين هؤلاء ذلك الرجل الذي تجاوز الثلاثينات من عمره خرج من الحافلة مرعوبا خائفا ينظر يمينا وشمالا ويقول وين القبلة, وين القبلة؟ فأسقوهما ليهدأ روعه ويسكن خوفه وهو لا يزال مرددا وين القبلة وين القبلة؟ فقال له رجل الأمن القبلة أمامك القبلة أمامك فخر الرجل على التراب ساجداً ولفظ أنفاسه ومات مات وهو ساجد لله جل جلاله فأين من سجدت قلوبهم على الشهوات والمحرمات؟ أين من سجدت قلوبهم على النت والبلاتوثات؟ أين من سجدت قلوبهم على حب المردان والصبيان والفتيات من هذا الرجل الذي سجد قلبه وجسمه لله قبل أن يفارق الحياة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا Allah, en tevoren, en tevoren, en tevoren, en tevoren, en tevoren, en tevoren, en tevoren, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جوال تذكر زادك المدخر ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني